إنا الله بالناس لرؤوف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْوهِ الَّذينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذينَ يَتَلُونَ عليهم آياتنا قُلْ أَفَعُنَّبِيُّكُم بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير